وَانْقُرُوا إِذْ جَعَلَنكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا تَنْقُرُوا آلَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين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 ذَلَ ٱللَّهُ بِغَا مِنَ ٱلسُّقَّاد تَنْتَظِرُونَ إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ فَإِن جَئْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّن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 119. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله تَذَكَّرْ كُلَّ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِفُسُوقٍ إِنَّ فَيَأْخُذَكُم مَّعَذَابٌ أَلِيمٌ